اللهم كما إبراهيم إبراهيم ا ا صلّ على محمد وعلى أهل صليت على إبراهيم وعلى أهل محمد وعلي محمد م ع في ي نبدا إنك وذلك كما حمد محمد محمد مجيد وعلى على ا إبراهيم إبراهيم العالمين ر ك إنك ت على وعلى أهل في م ح ل بالكتاب ا ل أ و ل وهو كتاب ا ل ط ه ا ر ة باب التصلي عند قضاء ا ل ح ا ج ة ويعني ارجو ان تركز معي على كل ل ف ظ ة في كتب الحديث فان كل ل ف ظ ة في هذا العلم الشريف سنقف عليها وننبه بقدر ما من ا ه ع ل ي ذ ي ه ا من علم لان الانتباه جدا ل م ث و ن الحديث يفيدك في الحكم على المساء لان بعض الناس قد ي أ خ ذ الحديث ب ص ي غ ة ع ا م ة وفي متن الحديث دليل جدا ع ن ا ل م س أ ل ة التي يحاولوا ان يدنجوا حولها و ي ه ت م جدا في اصل متن الحديث باب التخلي عند قضاء الحاجه وعلى مذهب البخاري في فك عناوين البخاري ا ل م ر ه م ة ما بين الباب و ا ل ت ر ج م ة بين الباب و ا ل ت ر ج م ة كلام نفيس جدا ي ع ن ما ع ل ا ق ة الباب و ا ل ت ر ج م ة ولذلك ا ل إ م ا م البخاري كان من أ ب ر ع الناس على ا ل إ ط ل ا ق ولم يوجد في الدهر مثله في تنسيقه في وضع ا ل أ ب و ا ب على الترجمه ولذلك هذا من أخطر الكتب على الإطلاق. كتاب الإمام البخاري. وايات ك ق ر أ ا ل ع ن و ي ن كلها في البخاري وتقول ب ع ن و ي ن أ و أ ب و ا ن ح ي ا ق ة ع ظ ي م ة جدا بين الباب و ا ل ت ر ج م ة يعني مدار الباب يدور على ا ل ت ر ج م ة وذلك العلماء أ ل ف و ا كتب ك ث ي ر ة جدا في فك غموض الباب و ا ل ت ر ج م ة في ك ت ب البخاري وكذلك بعض علماء الحديث ة في كتب ا ل س ن ة أ ي ض ا حاولوا أ ن يضعوا أ ب و ا ب ا على نمط ا ل ت ر ج م ة ليكون هناك ع ل ا ق ة بين الباب و ا ل ت ر ج م ة وانتبه جدا ونبي ع ي ن ك في مستقبل أ ي ا م ان كنت مؤلفا يعني كيف تؤلف كتاب وهل هناك ع ل ا ق ة بين العنوان وبين مداخل الكتاب وكيف كانت تؤلف العرب كيف كانت تؤلف العرب وعلى د اي مدار يؤلفوه ودي مسائل نقود طالب العلم ياخذ كل المسائل وهو في ب د ا ي ة المشوار يعني سلمه سلمه حتى يصل ا ل ق م ة لكن ع ن يسع ا ل ق م ة بدون ان يدري عناصر البحث وكيف يصل الى ما وصل فيه ا ل ا س ب ا ت هذا نوع من التعجل ونعود من تعالى بعد بالله الكل التخلي وانتبه جدا على ك ل م ة التخلي عند ق ض ا ء ا ل ح ا ج ة قال ابو داود حدثنا عبد الله ا بن م س ل م ة ا بن قعنب القعنبي س ن ا عبد العزيز ي ا ع المحمد ي ا ع ب د يا عمه عن هذه ا ل س ل ا م ة عن المذيعه بن ش ع ب د ه ان ا م ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ذهب المذهب العام ل ا هذا وفعله ثم نعالج سريعا على الكلب ونبي السلام واذا انبسطت عن تكتب ب ع ي ن الشرك وكلما ي كنت اقول ان كان في حديث سند العمل في ر ي ق السند هو العمل في ا ل ر ي ا ض فهذا شيء طيب ان يكون عندك كتاب م كل سند يا خليلي ورجالي و ي و ص ل عليك الوقت شديدا هي ان تعرف الكتاب برجالي ا ل ر ا غ ي ا ل أ و ل هو عبد الوزير ن عمان اتفاعل اربع ع ل ي ه دون عبد الله بن منزله بن طعم القعملي الحارث بن ا ب ر عبد الرحمن ا ل م ه ن ي نزيل البصره رضى عن امين واسفل بن اميه و س ل م ا بن و ر د ا ن و ن ا ل ه وشعبت و ل ا ي ت بن ت ع وزير يسلم ويزيد بن ابراهيم ل وعبد العزيز ا م و بن حنن الثروات و ب وغيره قال ا ل إبن ز ع قال ابن سعد كان عاجبا فاضلا قرا ع ماله كتبه وقال ا ل ع ج ل ب س ر ي ت ق ه رجل صالح قرا مالك عليه نصف ا ل م ن ط ن وقرا ابو سمعه ما كتب عن احد لا ج ل في ع ج ل منه وقال أ ب و حامد صفه المده وقال ابن معي ما رايت رجلا م خ د ز لله الا و ف ي ع ا وارفعني وقال ا ل م حفام في النقاب كان نحن ا ل م ت ق ش م ه ا ل خ ش ب قال ابن القريه م ن رحمه عليه الله ا م تعالى ماذا سنتين او عشرين او مائتين وصيغت في سنة و ع ش ر قال صافر ف التقريب ث ق م ع ا د ف و ن ص ب ا ر الطرف التاسع ا مئه وعشرين ف ا م ن ت ه راوا له م خ ا ر ي م ا و ث ل ا ث ة وعشرين حديثا وراوا له س ب د بين الحديث ذ ا ل ان هجوم الدرب اعرفهم طريقه استمرار مع ان يكون شيء ممنين ن ف خ صغير منه 私たちはこの辺りにお話を聞いています。 هو عبد العزيز هو عبد العزيز إ بن محمد إ بن عبيده بن ابي عبيد طبيب الجراوات بن محمد ا ل م د ي م و ب ل سيدنا قال أ ا ح م ن ص ا ل م س ل ي كان من اجل ا ل ص ح ا ن وروى عن نيل اسلم و ي ا ح ش إ بن سعيد بن ص ا ر و هشام بن عمره و قميص الطويل و جعفر ا ل ص ا د ف و ربيع و أ ر و ع ا م شعبى ا فساوي وهن اكبر منهن و ابن نسان و هم الشيوخي و الشافعي و المعزي و المراهق و المنيع قال أ ح م د بن محمد رحمه الله تعالى كان معروفا بالفرص حيث طلب علم الهيكل واذا حدث من ك ت ا ل ه فواصل شيء واذا حدث من كتب الناس واهله إ ذ ا هو كان شيء كتابا وكان يفعل من كتبهم فيبطل وطبعا لا انا بغيري لبعض الغنى و إذا قلت عند ق و ا ل ت ر و ا ل ح غير لأنه أنا أسمع لو قال يحيى ابن معيين ليس به ب س وقال أ ي ض ا م خ ص ف ه قلت قال ابو جوعا س ي ل ثاني و ز ي ر فصنع حدث من ثمه الشيء ا في س ل وقال ي ب ا ل ف وقال ي ل و لنصر اخر ليس به بلس غيرك انصفه قلت قال ابن سعد ولد في, في المدينه ونشا بها وسمع فيها فعلم ولا حد ولم ينزل بها حتى اوفيت ا في سنه مائه ثمانيه سبعه ثمانيه وكان ثقه كثير الحديث يا ابا الباطل راوا له م خ ا ر ي م ط ر و ر ا في التغير اي أ أ ن ه ليس ا ل ق و ه بحيث انه يقترب ر و ا ي ا ت الى حديث يوم عمله ولكن يارب ما ن ي مقرونا و ر التغير ا ح ت ى بخاري انه من امسك عن تسعه وثمانين وكان م ل ي ه ابن طالب قال خاصه في ا ل ط ر ي ر صدوق كان يفاجئ ي م و ت بخير او يخطئ وهو من ط ر ل ث ا ن ي ة شفناه س ت م ت م ت م ل م ت م ت م ت م ت م ت م ت م ت م ت م ت م وروى ا ن س ا م س ل ع محمد بن ع م ر بن الخاص بيتي ب و ر و ا ل ث ا ل ث أ ب و الحسن بن مدن ارسل من تلك ا ل ا ث ن للجهه التي جاء منها روانا عندما حدث عن ضوابط ا ل س ن ة ご覧いたの辺り、お客様はお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客様のお客のお客様のお客のお客様のお客 وروى عنهم موسى بن عفه وما تقله وشعب بن ثوي وحمد بن سلمه ومعشر المدن ويزيد بن زواج ومعتمد بن سليمان وابن هجيما ووطب بن عياش ويحيى بن سعيد القرطان والناظر بن شمير وثروات الاخرون قال ارحم بن حديث عن يحيى القرطان محمد بن ع م ر ل رجل صالح ليس باقبض الناس بثدي رجل صالح ليس ب أ ق ب ض الناس بثدي طبعا لو اجتمع كل الرواه عند الحصار اذا الدرجه التي تغطيها في نهايه الفخ لو كل الرواه اغتنمت تغطيها صحيح ولهذا الفائده هذه الفائده التي ارم اليها من دراسه الفخ ف ه ع انت غير قوي ص ا ل ح ولكن ليس ليقوي ن ف س ه ع ن ت قال ابن عبد الجليل ليس بالطويل وقال م ب ن ع صالح الحديث يبتل حديثه هو شيخ قال النبي ليس في ن ا س وقال مره ثقه وكان مره قال النبي رحمه الله تعالى حديثه في عباده الحمد اي و ص ل ه ح د ي ث في عباده الحمد وقال <تصفيق> ابن ع د ي ل و حديث صالح و ق ر حدث عنه جماعه من ا ل ز خ ا م كل واحد تفرغ عنه بن مستحيل قال ابن نورا لم يكن به نفس قال ابن س ع م كان كثير الحديث ي ص ت ض ع ف ايضاعفون حديثا قال خالد روى له البخاري م ر و ن ا بغيره وروى له سنين متابعان قال الوحيد لو سكن طرفه عمر اربعين وما قال عمرو بن علي نادفا خمس واربعين قال طرفه التوحيد من عند ي ل ح ق صدور له اوهام صدور له اوهام من الطرف الثالثه نادفا خمس واربعين على الصحيح ご覧いただきありがとうございました。 札幌へのお姉さんはあなたのお姉さんと一緒にお会いしたいと思います。<音声> 彼女は彼女の言葉を読んでいます。 أ ر ف ع ه م من قريش وجدتهم فطورا سعيد بن م س ي د و أ و ل ه بن س و ي ل و أ ب و سلم بن عبد الرحمن و قيس الناس بن عبد الله بن عسر و قال ل ابو هلم كثيرا ما ي ض ا ي ب بن عباس فحورم لذلك عنه علما كثيرا ي تاخر عن ع ل م كثيرا ف أ ن ه كان كثيرا مقالبا فاساله قال يا ابن عباس كان من ثلاث قريش وكان رجلا ً ص ب ي ع الوجه وجهه كالدينار الياس بك ا ل و ج ه كالذهب يضيء قال محمد بن سعد توفى بالمدينه سنه اربع وعشرين بثلاثه وريث وهو فيه اثنتين ولا سبعين سنه راوا له جناعه خربت التقرير ثقه ا ل م ك ت ر م ن ط ل ق بسائل ما سنت اربع وعشرين أ و اربع ومائل وكان موجودا برع وعين ا ل ر غ ي من رفضه اصحابه في الاخره الواقع ب ي الحديث ا ل م ب ي ر ا بن شعبه رضي الله تعالى عنه والمبيره سيد من سادات الاسلام المعروف وكان من اصحاب الجيل واصحاب المكر ن من ا ل ن ا س وكان عظيم ثان قوي الجسد ا ل ق د ي صاحب يوم القوي وهو مستقيم كان يعيش مع بريمان وفي ق ص ة اسلامه حلف عظيم جدا وتدعى انه كان عنده من امر الشيطاني كان له مالك ر ا د ان يذهب الى ا ل م س المخلص للسلمانيه يرسله بعض ا ه د ا ي فقرر ع ن ي ه ا ز ل معا م قال فلما رب ذلك تهدم الى عمه عوف بن مسعود أ ل س ا ئ ل منهما خ ل ا ن المكان وانته م ق ا م و عليهم قال ليس في الرب من بني ابي ثلاثه اشهد يا ليت رب معا فقط ليس في الرب احد من بني ابي ثلاثه قال فلا تجمع ثلاثه وخرجت مع الناس ولم يكن معهم جلد غ ي ر ي م معروف كم وقف قالت خرجت معهم فلما ذهبنا الى ا ل س ف ل ي ة وسالهم عنير م ن بن ا ب فلما ك خ ل ت على المفوضه فحظهم بما لم ي ف ر ي ن قال اتيكم معهم بيت منهم ق ا ل رجل واحد المبير ابي بن ح ن ب 私たちはこのように私たちのことを知っている人たちのこといるのている人たちのことるのこるのるたちのことを知っている人たのといる人たちのいる人たちのこんを知るのを知っている人のを知っるたのいる人たちのことを知っている人のいる人たちのことを知っるのを知っるのっている人んちのこいるのとを知っている人たちのことる 私は思い出してくれたんです。 وكل رجل ذهب يشتري هدايا لاهل من أهل اهل سافر ل ح ا و ل يجيب بعض النفائس من البلد اللي هو مسافر فيها ب ط ب ي ع ة ا ل ح ا ل يعني يجيب ل أ ه ل وخرده أ ب ض ا ع ة أو ن ف ي س ة من ا ل نفائس قال وليس لي ما معيش أ ي ح ا ج ة اشتري هم ا بيشتروا أ ن ا اتفرج عليه م ولم يواسوني بشيء ي ع ن الجماعه دون ما كان عندهم مواساه وطبعا على غير العرب. ان العرب العرب كان عندهم المواساه لشيء م ع رجل و ي ع ن الانسان لا مال له فكانوا يواسونهم طبيعي المال هو ما واسوه قال فعازمت في نفسي على قتلهم لانه كان غدر في ا ل ج ا ه ل ي ة و صاحب م ك و ح ي ة ك ل م ة صاحب م ك ر و هي اليها سنذكرها ايضا ك هي ايضا فايده ل ل ص م ا ب في ت ر ج م ة هذا الصحابي الجليل الذي فورا اسلم ذب عن الاسلام بماله ودمه وبنفسه رغم ه ن ا ت كانت م و ج و د ة يغفرها الله تعالى قال فلما خرجنا من مصر تمارى عملت ن ع ي ا و ربطت ر أ س ي ف ص ا ب صديع دماغي م ا نفسه و ل م ا جماعه انازمكم وشتر ا هم الخمر كثير قال فاسقوك رماني مريض ولكني ساختمكم ف ق ا ل ج ع ل ت و ا س ق و لهم الخم ح ط ل ه م خم ق ا ل ونيتي قتلهم فلم أ خ ل ط ه بالماء يعني إ ي ه خمر معتد مكنش ا ا في حلو ابدا يعني عشان يشرب ك أ س من خمس ي ق د ر ي ص ر ف معاه يعني هو نوى ا ل ن ي ة دي ل أ ن أ ح ي ا ن ا ب ي خ ل ط ه ا ل خ م ر بالماء يقوم يخفف ش و ي ة يدي يعني إ ي ه قليل من السكر أ و يعني قليل من ا ل ب ه ج ة كما ز ع م و ن لكن ا ل خمر صافي كده م ر ة و ا ح د ة ده طبعا ده شيء ص ا ت ي قال فجعلت اترع لهم الاليه يعني املى ي ه رشفتين في الكاس. لكن يقول في المسألة لهم الكاس يقول ع ا م س ل ا ل ا ل ا س يعني ي م للنهايه ا ك س ل ل لكل بماء فلما ثقل فلوسهم ناموا ناموا نمت ايه قال فقمت فذبحتهم جميعا واخذت هداياهم واموالهم وانطلقت وذهبت الى النبي صلى الله عليه و اله و سلم و قلت له يا رسول الله لقد فعلت كان من امري كذا و كذا خذ هذا فقمصه بين المسلمين وقسمه اخماس كفيء يعني عند بينه هو مازال كان قال أ م ا إ س ل ا م ك فنقبله أ م ا مالك فهو غدر ولا يحل في ديننا الغدر فهاجت بنو مالك على قوم ا ل م غ ي ر ه بن ش ع ب ة يطلبون الدم و ه ذ ا الصلح بينهم وقام ع ر و ا بن مسعود اللي هو عمه وقرروا عليه ا ل ذ ي ة لثلاثه عشر رجلا ولكن ي ل لك ان ي ك و ا ك امر يجب ن يكون ه ن ا ب ان يكون هناك امر يجب ا يكون ه ا ك امر يجب ان يكون ه ا ك امر يجب ان يكون ه ن ا امر يجب ان ي ك و ا ك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون ه ن ك م ر ي ج ان يكون ه ن ا امر ي ل ب ان يكون ه ا ك امر ي ان يكون هناك امر ان يكون ه ن م ر ان يكون هناك امر يجب ا و ن هناك امر يجب ان ي ا ك امر ي ب ان يكون هناك م ر يجب ان ي ان ي ك و هناك امر ي ان يجب م ر يجب ان ان يجب ان ه ا م ر ان ان يكون ه ن ا ا ر يجب ان ان ي ج ان هناك ا م و ي خ ل عمر ما ر ج ع و ش لنا ت ا ن ي ازدان فالدخان بفاعل ا ل ب ح ر ي ن بيقولوهم يا ج م ا ع ة اجمعوا مائه الف دينار وانا اروح لعمر اقول له الرجل دا كان بيجمع المال و ي ف ط و ا عندي أ م ا ن لنفسه وطبعا ا س ت أ م ن ي على ا ل م ئ ة أ ل ف ولما انت رجعته قاد ا ل م ئ ة أ ل ف دينار فطبعا لما يلاقي ان الرجل ا حوش ت لنفسه م ئ ة الف دينار وطبعا معروف عمر مشهور مستحيل ه يرجعه ت ا ن ي ا ب ي د ا هم مكروا مكرا حتى لا يرجع ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة الى ا ل ع م ا ر ة م ر ة ثانيه فاستدع عمر ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال له افعلت ذلك ا ت أ خ ذ لنفسك الف ما الذي حملك على ذلك قال العيال والغلاء يا عمر و ع ا ل كثير والحاله ص ع ب ة يا عمر قال ماذا جاء, بك جاء لك قال بمئتي الف قال كذا إ ن ه م مئتي ألف ل إ الف أنا خ شلتهم عنده إذن هو قال ألف مئة طبعا صحتنا عرب وين ورد قال اصدقك القول والله ما ترك عندي شيء إ ن ه ا ح ي ل ة استعمناها لكي لا يرجع إ ل ي ن ا ث ا ن ي وده بيدلك على ق م ة الدهاء والذكاء عند ا ل م غ ي ر ة ا بن ش ع ب ة رضي الله عنه وكان د ي عزيز ولما ولى معاويه بن ابي سفيان عمرو بن العاص على ا ل ك و ف ة وعبد الله بن عمرو على مصر رحله المغيره بن شعبه وطبعا ولى بعد كتلوه ق ض ي ة مع قصه ابي بكر ة في ق ض ي ة ل ن ا اذكرها لكم م و ج و د ة يعني م ع ر و ف ة في ش ه ا د ة عليه لما خ ل ع و ا من وجاب ابن ل ك و عمرو بن العاص ووداه جابه مصر ف ر ح ل و المغيره ا بن شعره قال له اجعلت نفسك بعمر بين ف ك ي الاسد بعمرو ا ب ن انت هتروح بين عمرو ا ب ن قال والله لقد صدقت ا ل م ش ر و ر فاستدع عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا أ ع ز ل ك عن ولاه الكوفه يبدو كفايه ابنك بس ماذا سند ويشكي إ الكناش وهذا دل على ف خ ا م ة هذا الرجل ودل على حماسته لهذا الدين لما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في عمره القديريه وجاء في المفاوضات وارسى الكفار أ ب و مسعود الثقفي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عاد العرب إ ذ ا كلم الرجل رجلا ً كان يمسك بلحيته ف ع ر و ة بن مسعود كان يكلم النبي, وكان رجل في الحديد يقف على النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحيته وكان الرجل في الحديد يقف خرصا ا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديد اللي مش بينه ويظهر منه الى الحدق يعني ايه بس اللي بينه كله لابس حديد في الحديث وكلما جاء عروه بيده الهه ى اخذ الرمح وضربه على يده قال وخر يدك قبل الا تعو اليك رجع يدك لاحسن ما ترجعش ا لانك لو ما ر ج ت يجب ن ش فان ر ج ع لك ت قال من هذا يا محمد الفضل الغليظ قال غدر لقد غسلت يدي من غدرتك بالامس فقط انت ذاتي الثلاثه عشر و ت ف ع م بيته وتفعل معي ذلك فكلما قرر بانه قال وخر يدك يا عدو الله بن عمه وهذا دل على شده خ ن ا س ت ه في دين الله تعالى واخلاصه لهذا الدين وهو سياتي الالهيه من الله الكرام لما ارسله سعد بن ابي وقاص الى كسرى او الى رستم يفوضه في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة فبيقول له لا جاء لما ارسل الى كسرى او ل ى رستم فهو معروف قضيتك ولكنهم يفضلون الجماعه اجلاس ج ت ا من السحره لا طعام ولا شراب ولا مال احنا مستعدين د ك م ش و ي ة معونات وتروحوا اشتغلتم البنك الدوري والقرود والاخره ى تاخذوا المعونات ويعني انتم عازين الى فلوس و ا ت كل فلوس وقت طيب يعني ا ل م ص ل و ف ر س و ك فقط هي دي ا ل ح ي ا ة قالوا ايها الرجل ايها الرجل <تصفيق> ان بزره تنبت في ب ل د ك يعني حبه تنبت في ب ل د ك اسمها الام فصفت ا ب ن ا ه ا و ط ع م ن ا ه ا فلما طعموها ط ل ى الصبر لنا فاصاب لنا علينا <تصفيق> ان نشترط على ذلك لا بد ان ناكل منها ذلك و ل ع م ن ه ا ي م ا إ ان تدخلوا معها بهذه الكلمه و اما ان تدفعوها ب و إ م الحرب دل هذا النص على إ ن س ا ن فاهم جدا مجرات ا ل س ي ا س ة ا ل ع ا ل م ي ة في عصره والفهم الاستراتيجي العالي جدا لواقع ج غ ر ا ف ي ة ا ل غ ر ب ه في عصره واتخاذ اسلوب المجال الحيوي في توسيع البلاد أ و بلاد ا ل إ س ل ا م والمسلمين و هو بيكلمه فطبعا ا ل ر ج ل كان عنده باصات كده فيها افيل واللي فيها فرس حاجات كده تماثيل يعني فهو بيتكلم و بدا هي من الدهان و غيرها ب م ش ر و فمسك ح ا ج ة كده من المحفوفه كده في مسلم التماثيل وطبعا ب د أ ايه يتفرج عليه ويدور كده ويدور ويلف ه حوالين ن د ي ه كده و ب ي ك ل م ه يعني ب ي ك ل م و بعد ا ل م ن ت ب ا ه والتفاح ويقلد ب ه هو ان من رجل العرب يعني بأول مرة شوف حاجة بيها يعني بين ع ي ي م هذه التماثيل فيعني بحركه تمثيليه عجيبه السطر اول ما اوقع التمثال كان فيه عشرين واحد تحت نايمين بيلتقطوه لك وهو يضحك ملء شقيه رضي الله تعالى عنه قال امه بهذه ا ل ك ي ف ي ة يكتب لها انتصارا وتفاوض امثالنا والله لا نفاوضكم بعد ذلك ابدا اما الاسلام واما القتل ب هذا غاية في الحقارة إذا كان ا اسقطه يعني كدا هو نام تحت أ م ا ن ه يمكن ان يكون لدينا بعض من ة الناس يمكن ان د يكون ا ل ز م ا ن و ط ب ع ا ا ل ص ح ا ب ة ل ن نفرد ا ر ج م ة ا ل ك ن ان ي ك و ف ي د ي ع ن ي بعض من ا ل م ا ل ش ي خ ص ل ا ح ف ي م س ن لدينا ج م ل أ ن ت ر ا ل ع ل م ا ء و س ي ر ه ؤ ل ا ء ه ي ا ل ت ي ت ر ب ا ل ر ج ا ل تربى حقيقة حقيقة الا م ج ي د ا ل إ ن س ا ن ما يتربى عليه فليتربى على سير ج ا ل و خ ر ا ت من رجال و إ ل ا متى س ا ت أ س ى و بمن س ا ت أ س ى لم يكن في ذهني و تراجم الرجال وامثال هؤلاء الناس إ ذ ا بمن س ا ت أ س ى واخذ ق د و ة في حياتي ونبراس فيها ولذلك كنت بانصح ا خ و ن ا من زمان ان اردت ان تصل إ ل ى شيء في هذا الدين خذ ت ر ج م ة صحابي من أ ص ح ا ب محمد من ا ل ل ص ي ق ي ن به خذها بكامله ا وحاول قدر ا ن ك ا ن ت ان تطبقها دينا ودنيا في واقع ا ل ح ي ا ة واظن د ذ ا ق ر أ ا ل طريق اليه في ا ل ا س ت ق ا م ك ت ر ج م ة صحابي او تكنه بكونيه صحابي و ا ق ر أ ت ر ج م ت وحاول تنفذ ح ي ا ة هذا الصحابي في واقع ا ل ح ي ا ة لا ت ق ا ل ف ولا تغالي ولا تزيد مش عاوزين منك ز ي ا د ة فقط ق ف عند حدود ما اقرف عليه هذا الصحابي و إ ن شاء الله تعالى سوف تصل بك في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى شيء محمود أ و شيء مطلوب يعني ترجوه انت ر ي وإذاك سنحاول قدر الجهد وضع تراجم خ ف ي ف ة لبعض رواقه محمد بن واسع وغيرهم ا ا الناس إذا تعرضنا لأناس لهم تراجم قوية تفيد طالب العلم في العلم والعبادة والطلب وغيره سنحاول إن كان أن نزوده بها ل أولئي لهم لقدر ه وغيره نزويده قوية تفيد في إن أن ثم ن ع ر ج على شرح الحديث والحديث ا ل أ و ل والثاني من س و ا ئ د الحديث ا ل أ و ل س و ا ئ د ا ل إ ث ن ا م س و ا ئ د ا ل ا ث ن ا م واحد فيه التحديث والعناء عن فيه التحديث والعناء عن و ا ح د ث ن ا و ع ن ا الثاني ان رواته ما بين الصدوق و ا ل ث ق ة ر و ا ة ا ل ت ر ج م ة ما بين الصدوق و ا ل ث ق ة الثالث فيه تحديث راون عن اليه ي ة ا س ل ف ب ب ت ر ة أ ب ن ا ئ م السماع على دل على ع ن ا ي ة السلف ب ت ر ب ي ة أ ب ن ا ئ ه م على السماع الرابع رواته كلهم مدنيون فوائد ا ل ل غ ة التخلي وهي من الخلاء والمراد به التفرد أ ي أ ن ينفرد ا ل إ ن س ا ن وحده التخلي وهي من الخلاء والمقصود منها التفرد وتخلى بمعنى تفرغ أ و تبرا و ك ل م ة إ ذ ا ذ ه ر المذهب ومعنى المذهب هو موضع التغوط المذهب موضع التغوط أ ي أ ن ه ذهب إ ل ى موضع التغوط وهو المكان الذي يذهب إ ل ي ه ل ل خ ل ا ئ ومعنى العباره ة أ ن أكثر انه ل م ش ي حتى باعد ع الناس في موضع اكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع لهذه البراز هو البروز البراز هو البروز و خ ل م ا ل ك الناس بيضموا البراز ي ق اللغه و المقصود به ليه ليس هذا التسميه ت د ى جدا ويعني نلاحظ البراز هي البروز أ ي أ ن ه برز كان مستترا ي س م ى ا ل ع ذ ر ة ي س م ى ا ل ع ل م ي ا ل ع ذ ر ة فهذه برزت البراز ي تسموها ل من البروز ل أ ن ه ا برز كانت م س ت ت ر ة ثم برز البراز هو بروز شيء مستتر بروز شيء مستتر أ ي بروز ا ل ع ذ ر ة ل ل خ ر و ز وبرز معناها ظهر بعد الخفاء و إ ن م ا قيل ا ل ت غ و أي الخروج إ ل ى براز من ا ل أ ر ض ل ل ح ا ج ة ومنه قوله تعالى وترى الارض بارزه أ ي ليس حولها جبال ولا تلال أ ي هي س ه ل ة أ م ا الغائط و أ ص ل ه من خ ف ب من ا ل أ ر ض والجمع الغيطان وكانت الاغواط وبه تسمى غوطة دمشق. عارفين الغوطة طاعد لانها الارض اللي غوطة وبه فهم تسمى دمشق دمشق منخفض من ر دي ة ل ل الاخير ا ا س م شاء الله ع العرب ى وكانت ا ل تقصد هذا الصنف من الارض أو من هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها لتستكر عن اعين الناس ثم سمي الحدث الخارج من ا ل إ ن س ا ن غ ا ئ ف ا وهذا ل ل م ق ا ر ن ة و غ ا ط في ا ل أ ر ض يغوط أ ي إ ذ ا غاب في ا ل أ ر ض غاب قال مجاهد رحمه الله تعالى ا ل غ ا ئ ف أ ي الوادي الوادي أ ي السهل المنخفض وقيل هو المكان المطمئن من ا ل أ ر ض وكان الرجل اذا اراد قضاء ا ل ح ا ج ة طلب غائطا من الارض اي مكانا مطمئنا سهلا يحجبه عن اعين الناس ثم سمي الحدث بهذا الاسم ت س م ي ة لشيء باسم مكانه ا ل ع ذ ر ة العذره واصل ا ل ع ذ ر ة هي ا ل ف فناء الدار وسميت ع ا د ر ة الناس بهذا ل أ ن ه ا كانت تلقى بالاثنيه أ ث ن ي ك ن ت تلقى ل ب ا أ فسميت بهذا الاسم فكني عنها باسم المكان وهو ا ل ف ن ا ر الحديث ا ل آ خ ر حتى ن أ خ ذ الفيلتان معا و قول ابو داود رحمه هذا حدثنا مسدد بن مشرها سنعيسى بن يونس اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا اراد البرازه انطلق حتى لا يراه احد إذا أراد ط ب ع ا معنى البراز او المواعن ا ل ل غ و ي ة التي في الحديثين فقد ذكرت اما فوائد الحديثين معا ا ف و ا ئ د ا ل ح د ي ث ي ة واحد وطبعا ا ن ا بنلمس ب ا خ ت ص ر الشرح ا خ ت ص ر شديد بقدر الامكان نحصل فيه على ا ف و ا ئ د فقط فيه من الادب استحباب التباعد عن الحاجة عند الحاجه عن حضور ا ل ن ا س البال من ا ل أ د ب استحباب التباعد عند ا ل ح ا ج ة عن حضور الناس دل الحديث على حياء النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و كمال ك ل ق ه والاحتفاظ بسمته و رزانته ث ا ل ث أ ن ا ل إ س ل ا م يربي رجاله على ا ل ح ش م ة والوقار وعدم ا ل ق ح ة والخروج عن ا ل ح ي ا ة الفطري ا ل م ج ب و ل عليه ا ل إ ن س ا ن الرابع دل على أ ن كبير القوم مهما ت ر أ س فلا بد أ ن يحافظ على هيبته في نفوس الناس باتخاذ شتى الكمالات ا ل خ ل ق ي ة و ا ل ع ق ل ي ة احيانا لاجل انسان اذا كبير في ا ل ن ا س ا ح ي ن ا ل ا يستحي كثير ل ن س ب ه له لان هو الرئيس او الامام المقدم ممكن يفعل بعض الاشياء دون ان يستحي ولكن العاقل لابد ان يحتفظ بهيئته وبكمالاته ا ل ع ق ل ي ة و ا ل خ ل ق ي ة حتى ت ظ ل ه ي ب ت ه في نفوس الناس كما ه ي تزميل ولا ن له ا ل ل الثالث ا و ثالث عاطفيا دل على لذلك هذه الفوائد ل أ ن ه ا استنباط معه ولفوائد نتجت عن د ر ا س ة ط و ي ل ة لعلم السنن أ ن ت ج عنها هذا الخير الكبير وهي ت خ ا ف ظ عليها جدا ل أ ن ه ا من أ ك ب ر عناصر ا ل ت ر ي ه كما سندلله على ذلك يعني إ ذ ا خرج ا ل ب ر ا ء أ ب ع د جدا حتى لا ي ر ى ه ا احد ل أ ن ه ي خ ا ف ظ على حيائه ا ل س ط ر يحافظ على حياء الفطر ويعلم ا ل إ ن س ا ن الاستثار وعدم ا ل ق ح ة والتجبر ف الارض الثالث إ ن الاسلام يربي ر ج ا ل و ا ل ح ش م ة والوقار وعدم ا ل ق ح ة والخروج عن الحياء الفطري المجبول عليه الانسان إ ن س ا ل إ ن فطره يستحي حياء الفطر يستحي أ ن يتكشف أ و يتعرى أ م ا م الناس فهذا الحياء الفطري قد يتعرض لحياء لشيء ح ي ا ل مكتسب كحه م ك ت س ب ة تنسف هذا الحياء كما نهى في حديث اخر سياتيك النبي انها ي ض ر ان ت ك ش ف الله ر ج ا ن ي ض ر عليه و س ي ع ن ي ى ان ع د ي جنب معهم يتكشف غ و و ط ا ن ل ه م ك عورته الرجلان يضربان ل الغايه وبالتالي مثل هذا يكون ج ر ي ء على المعاصي واقتحام السطور لانه خدش السطور اصلا انظر لعظمه الانسان كيف يربي رجاله ت ر ب ي ة ع ج ي ب ة جدا ولذلك هذا العلم الشريف يربي في ق و ة الحس ا ل ي ق ي ن بالايمان بهذا الدين ولو اكتملت اكتمل دراستك يكتمل حياؤك ويكتمل دينك تصير انسان كامل جدا لا تجترئ على شيء غير مقرر لك يعلمك ا ل ح ي ا ة ويعلمك أ ن تستتر ويعلمك أ ن تتكلم في شيء مما يقبل ل أ ن القبائح محلها الست وانت ترى ا ل ع ج ر ة في جوفك ستراها الله تعالى عن الخلق وهذه م ك ر و م ة لك يعني ف ض ي ل ة من فضائلك أ ن الله تعالى ستر ما في جوفك عن الناس تخيل أجل في ذهنك كده لو ا ل ع ج ر ة هذه اللي هي الجوفه ي ط ل ع عليها الناس او مكشوف ما جالسك احد من رائحتها ومن ق د ا ر ت ه ا ومن ومن ومن ولكن ستر الله عليك في هذه ا ل م س أ ل ة اكملها الشرع تعالى ب ا ل ا س ت ف ا ر في ان تخرجها فدل كل ذلك على ان الانسان يستثر عن المعاصي ومن المعاصي ولا يخرج بالقضايا على الناس وهيك الذي يدرس هذا الدين د ر ا س ة ت ا م ة وكما قالوا أكمل العلماء اكمل رجل في هذا الدين الذي اكتمل علمه, في علمه فيه يعني استوعب العلم الشرعي درسه تماما واستقى واستفاد به حتى صار في أوصاله أو صار في حياته ك ه ي ئ ة ر ا س خ ة ممكن ا تتغير م واحد ي ل ر س اذكر ا ل م س ا ء يقولك مش ع ا ر لكن لما يجي ا ل م س ا ء يبقى تعصمان ليه لانه صار في نزاله هيئه راسخه اول ما يجي المثال ق يقول ب ي له اذكر عنه ممكن تقول له ذكر الخروج من نسج انس يقول لك استنى من اطلع ستلاقيه بقول على طول ليه لانه صار في طبعي هيئه راسخه اول ما يجي موعد الذكر تفاجر انه على طول ي ب ق فهو ده المطلوب ان يكون الاسلام حكما وحكنا هيئه راسخه في عروقك وفي اطرافك وهي اللي احنا بنسميها جماعه الالتزام يقولك الشخص ل ه ملتزم يعني ملتزم؟ يعني يقف عند حدود النصوص افهم ايها الملتزم أو كلمة ملتزم يعني اطلق لحيتو وابسط الثوب ياما شبعنا من العمليه دي شبعنا منه معنى ملتزم يعني ايه ملتزم معناها العلم ايه اي انه ملتزم بنص الاسلام اي خرج عن هواه لله هذه معنى كلمه ملتزم لو اقول ده لحيه وثوب و د ن ر ج ي ق ملتزم لا الخطيره ل ي س فكره معنى ملتزم أ ي وقاف عند حدود لا عند النصوص عند النصوص طيب لو لست وقافا عند النصوص نسميك ملتزم إ ن س ا ن عام ي ولكن في هذا مخلفه هيا حسنه مثلا نقول هذه هيا حسنه لكنه ملتزم هذه كلمه ك ب ي ر ة جدا الرابع دل على أ ن كبير القوم مهما ت ر ق ص تلاقي نفسك انت كبير في, في المكان تقول بقى لك مدد اعمل اي ح ا ج ة ترجع صوامعك او وهم او دي دول ت ل ا م ي ت ك او عيالك احيانا تلاقي مثلا في اي و ظ ي ف ة من وظائف الناس وظائف العامه ة هي ممكن ان قدامك ف ر ا ش ايه يعني فراش قدامك تستثير ايه يعني سكتير م انت راجل م د ي ر او راجل كبير فطبعا ب ت ص ك هيبتك في عيون م ر ؤ و س ي ك وانظر ل ق د و ة النبي صلى الله عليه وسلم هو ا ل ق د و ة في كل شيء ذهب وضرب في ا ل أ ر ض بعيد حتى لا ي ر أ ه ا لان ا ل إ ن س ا ن في ح ا ج ة إ ل ى ا س ت ط ا ء لذا ي ب ف ي أ ص و ا ت وروائح و أ ش ي ا ء لا يجد من هذا صاحب ا ل ه ي ب ة أ ن يراها الناس على مثل هذه النقائص طيب إ ذ ا كان الله تعالى أ و ا ل إ س ل ا م علمك الا ت ذ ه ب في النقائص هل ت ج ت ر ق والنقائص اليه المباحه اللي ا ج ة لا ت ذ ه ب إ ل اليها ل ح ا ج وهذا عمل شرعي إ ذ ن لن تجترئ على خ ر م ا ت الله ا د ا ً الذي رضى نفسه على هذه ا ل خ ر م ا ت وعلى هذا الالتزام والحياء الفطري سيجد من نفسه عونا ً على الشيطان ب ط ب ي ع ة الحال دل على أ ن ا ل ت ج ر ا ل ق و م مهما تراس فلا بد أ ن يحافظ على هيبته في نفوس الناس باتخاذ ش ك ى الكمالات ا ل خ ل ق ي ة و ا ل ع ق ل ي ة الخامس الحديث يغرس ا ل إ س ل ا م ويغرس ص ف ة ا ل ت س ط ر فيما يستقبح من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ن ق ص ة ل ل إ ن س ا ن م ا جعله لا يتجرا على المعاصي و ا ل م ر ا ص ي غ ر س ف ض ي ل ة التستر مما يجعل ا ل إ ن س ا ن لا يتجرا على المعاصي والمحرمات السادس فيه من ا ل ت ر ب ي ة ا ل خ ل ق ي ة و م ر ا ع ا ة الحياء العام الحياء ا ا ل ع ممكن م ده تشوف إ ن س ا ن ب ي ت ب و ر في الشارع وانتماش ل ه ب ي أ ص ر سكك نفسي الحياء العام ولذلك ب ح ا ف ظ الحياة ف ط ر ة طيب بحافظ ع ل ستاتيك ي منه فالاسلام احرف ي اخرى أن, ان يتبول في مياه الناس و أ ن يتخلى ا ل إ ن س ا ن تحت ا ل أ ش ج ا ر ا ل م ث م ر ة أ و في ط ر ي ع ة ا ل ط ض ي ي ق اتقوا الملاعن ا ل ث ل ا ث ل أ ن ه م حافظ أ ي ض ا على الحياء العام وعلى مشاعر الناس ولذلك لما تدرس هذا الدين تجده من أ ك م ل ا ل أ د ي ا ن دين وذلك قال الله فيه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام د ي ن وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إ ن ه الدين لولا أ ن له رجال ي خ س ا ر ا الدين. ولكن ا د ي ن و ل محتاج الى ايه لولا ان له رجال ف ب يقومون ع م ل الرجال ايه ي دول عوج الحياه بالنصوص, يبقى عوج الحياة يقوم بايه؟ بالنصوص. انظر لذكاء مسعود ان الشر هم دول الرجال م ص ل و ي ن يقومون عوده ا ل ح ل ه ه م ع و ج ة أ ص ل ا في ه ا ج من يقوم هذا العوده ولكن لماذا بالنصوص ا ل ش ر ع ي ة فيه من ا ل ت ر ب ي ة ا ل خ ل ق ي ة ومراعاه ا ل ح ي ا ة العام وعدم ا ل إ ج ت ر ا ء على خدش ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة التي فطر الله الناس عليها حاضر فيه من ا ل ت ر ب ي ة ا ل خ ل ق ي ة ومراعات ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا م ة احنا ممكن ن س ب لكم ان ا ل ك ش موت صورو ترمس ولكن تريحون وتريحهم صح سواء طبعا مع إ ل ز ا م ا ل ح ج ة من هذا ا ل ج ن ي يطلع ج لكم و ل ف جديد و ك ذ ا ل ك لانه و أ ص ل ا هو م و ل ف جديد فارجو ل ا ن يعني ت ح ت ف ظ بيا ممكن يعني ان شاء الله ع ا هو صور وسوف ا نترك و ش ا ن ي لا يمكنك ب ا ش ر تير وقت ا م الحديث برجاله وسنيده ب ث و ا ئ د ه كويس كويس يعني او ايه、مرص. يالله افرق نفرق ر مننا、شو. عشان بس ك ز على الترس、يعني. السادس الثربية فيه القلقية من و م و ع ا ا ل ح ي ا ة او ل ع ا م ع ل الهجترائي م و ا الففرة خ ل ل س ي م ة التي الله الناس عليها ا فترة س د س فيه من التمرين على ستر المعايب خ ل ي ذ لك يعني إ ذ ا شوفت عيب لازم انت ب ت م ر ن يوميا أ ل ا تظهر عيبك أ م ا م الناس انت معك تمرين يومي عند المعايب اللي بتعملها على اي إذا انت اللي يوميا حد تذكر ستر يمرنك ويدربك مستفدتش فيك والإسلام لأن العجرة الريحة وانت تسطرها بالبعد عن الناس او غلط حمام عليك اذن كان الاسلام يقول لك ان المعايب تسطر هكذا يغلق عليها هكذا ولا تذكر ابدا لان ماذا تكون المعايب بجوار الكمالات ا ل ا ن س ا ن ي ة لانك كانسان فيك م ن الكمالات ا ل ا ن س ا ن ي ة ما يجب هذا النقص الموجود اذا لا تنظر للنقص بل انظر الكمالات فان فضل ا ل إ ن س ا ن أ ع ظ م من أ ن ترى فيه هذه النقائص لكن انت ت ع ر ل انسان أ س ط ر ه ل أ ن ك تستر نفسك و أ ن ت تدخل ا ل خ ل ا ئ إ ذ ا أ ن ت تعلمت الست ل ل أ ش ي ء ا ل ق ب ي ح ة فهذه ا ل أ شيء ا ا ل ق ب ي ح ة لا بد فيها من, من الست لا تذكر العيوب ولكن تسترها وهذا تعليم ا ل نفيس جدا من هذه ل نتعلم كيف نكون بهذا الدين على الوجه اللائف ح صحيحة د ي وقاعيها كيف ث ومن نكون كأمة أن ناهضة بهذا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم قاموا به بهذا المفهوم فلذلك كانت أ م ة ق ا ه ر ة فوق ا ل أ م ة ل أ ن ه م ت ع ل م و ا الحياء والحشمه والوقار وستر العيوب و ا ل م ع ا ي ن وما ي ت ق ا د ف و ن كما ن ت ق ا د ف نحن لا ل التمرين على المعاين ليعدم الجهل ولا على المدى المعاين الستر س ستر يُسطر ا بها ما يعاب بها هذا ب ع وضع فيه فإن يُجهر من والمعايب فيها الانفراد ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فعل ذنبا أ و شيئا قبيحا بطبيعه فرد ينفرد به هذا الكلام لا يذكر مع الجماعه او مع المجموع لان المعايب لا تذكر كما انك تقول ذهبت الى ا ل خ ل ا ء و فعلت كذا وكذا فايضا لا يجب ان تذكر المعاصي والذنوب لنفسك و ل غ ي ر ك لانها من هذا الجنس وان الاولى اشنع هذا لا حساب اما هذا حساب فهذا من ذات ان تتعلم هذا الكمال من الانساني من حديث النبي كده هي عليه فعليه الله حديث عليه تتعلم صلى وسلم الثامن في ا ل حديث د ل ا ل ة على عدم كمال ا ل إ ن س ا ن في ت ر ج م ة عمر بن عبد العزيز لما كانوا بمرنوهم ي على ن ش ي ة كانوا ملوك و أ و ل ا د ملوك ك ا ن بيتمرنوا كده زي ت ا ب و ر العرض العسكري وزي ا ل جماعه الجيش اللي ت م ر ن و ا طابور العرض ب س ن ة عشان أ ي ا م ا ل عرض ن ش ي ة م ع ي ن ة و ط ر ي ق ة م ع ي ن ة لو رفعت تراحم خطا غلاه في الدنيا、جام. فكذلك بن ي أ م ي ة كانوا بيجيبوا عيالهم ا ل صغيرين ي ع ل م ه م ا ل ج ن ز ه و ن م ش ي مشهو زي الناس يعلمون م ش ي كده كلها ج ن ز ح فعمر ا بن ع ب د ت م لسه شاب كده مشيا ن ضرب عليها لما شب فمر على عالم فقال و ا تعال خذ اليس في هذا الجوف ي خراء الجوف اللي انت بتتقنزح في د ل جوا ما فيش خ ر ا ء قال والله عمي ضربوني عليها كثيرا لقد لم ضربت لما انهاريت عشان تعلم المشيه دي لانه فرع ب د ب ن ي و م ي لازم ك ل ه م ملوك انظر للعالم يقول ه ايه يعني الجوف ده في جوفك ما يجعلك تستحي ان تتكبر على احد اظن ا ل ي يعني الايضا بتاعتك فين جواك ما هيش براك منفوخ على ايه ده البرميل مشفون معروف احنا ل ي ه ا ل جوا البرميل يبغالنا لا يجوز لك ابدا ان تتكبر فهذا الحديث دلل من ف و ا ئ د ي ايضا في الحديث بلال ة على عدم كمال الانسان المطلق ف إ ن ه يفعل ما يعاب منه ويستحى منه ف زيد يهرب ب ع ي ش الخلاف و إ ل ا لكن قاعد قدام الناس اليس كذلك لان طبعا شيء يعاب منه إ ذ ن ليس عنده كمال فكيف يغتر مما ينسف عنده الشعور بالتكبر والغرور ابدا هذا الفعل ينسف عند ا ل إ ن س ا ن الشعور باليه بالتكبر وبالغرور فهو يهرب من مواضع التنقص و ا ل إ ج د ر ا ء بعد أ ن سطرها الله تعالى عليه في جوفه التاسع في ت ع ل ي م للمسلم أ ل ا ينظر للناس إ ل ا ن ز ا و ي ل كمال ا ل إ ن س ا ن ي فقط فلما تبص ا لواحد له هيبه عمرك في نظرتك إليه أول نظرة له ما تتوقعش ق ب ل أ ن ده ب ي ر خ ص الميه ويتبرز يبقى ن ت ت ن ظ ر ه على ا ل ه ي ئ ة ايه كمال ا ل إ ن س ا ن ي طب هذه ا ل ن ظ ر ة التي تنظر لها لاي مهيب على انها ن ظ ر ة كمال إ ن س ا ن ي هذا يحدوك الا تنظر في معايب الناس إ ذ ا أ ن ت بطبعك وفطرتك ا ل س ل ي م ة لا تنظر في المعايب فابعد عن معايب الناس وادرج في هذا الكمال حتى تصير كاملا فيه تعليم للمسلم أ ن لا ينظر للناس إ ل ا من ز ا و ي ة الكمال ا ل إ ن س ا ن ي ونسيان العيوب بدليل أ ن ا ل ع ذ ر ة في جوف ا ل إ ن س ا ن و أ ن ت تهابه وتجله رجل مهيب جليل ومع ذلك هي في جوفه ف إ ن النقص العارض لا يذهب الكمال الانسان التام النقص العارب لا يذهب الكمال يذهب إ التام العاشر ا ل أ خ ي ر في الحديث تعليم من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ص ح ا ب ه و أ م ت ه كيف يكون ا ل إ ن س ا ن ب مثل هذه الضرورات كيف يكون في هذه الدورات ا لابد ان يضرب في الارض ويبعد بعيد عن الناس حتى لا ترى نقائصه ولابد ان يحافظ الانسان على كماله وعلى هيبته حتى لا يرى في حاله ذ ه التنقص ن ه ا ي ة لقد ي ا الباب او عائل تماما في الفوائد على و حديثين في فنذكر ه على سبيل العجاله ة العجالة على سبيل ل ل شاء ا حتى ن ف ر ق من الرجال السند مسدد ا بن مصرهد وهو أ ح د أ ع ل ا م الحديث هو مسدد ا بن مصرهد ا بن مصربل ا بن مراعبل ا بن مغربل ا بن أ ر ن د ل ا بن سرندل ا بن ماسك ا بن المستور بالأسف طبعا كما قال ا ل ذ ه ب في السير لما ذكر هذا الكلام قاله غ ن ي لو قلت بسم ا الله في اوله لكانت ر ك ع العطف ر ك ع العطف قل بس بسم الله انت بتذكر اسم هذا الرجل بل ركت اسمه كده عجيب ولكن الصحيح من اسمه يعني ا ل ج م ا ع ة اكملوا هذا الكلام من اندياتهم وذكرها ذ ه ب في السير ولكن هو الصحيح الى هنا هو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل الاسدي ابو الحسن البصري الحافظ روى وبشر والجراح ووالد ذوكية عن اسماعيل بن علية ابن ابن ابن المفضل والجراح بن مليح قال يحيى بن معين يحيى عن يحيى ابن سعيد القفطان لو اتيت مسددا فحدثته في بيتي ذا ك ا ن يسترخي يعني استخدم م ن تطرق البيت ت س م ع منه قال ابو ز ر ع ة قال لاحمد ي بن حنبل المسدد صدوق فيما كتبت عنه قال الجعفر بن عثمان قال قلت لابن م ع ي ن عمن اكتب ب ا ل ب ص ر ة فقال عن مسدد فانه ث ق ة ث ق ة قال النسائي ث ق ة وقال العجلي مسدد ا بن مصرهد بن مصربل بن م س ت و ر ل ل ا س د البصري ث ق ة كان علي يملي عليه حتى يضجر فلما اضجر ل كتب عنه ب ع ض الاضجار خمسين ح د ث يعني م ن عليه حد م ز ه ب وبعد م ز ه ب كتب بعده ايه وشوفت خير طلب العلم يعني يعني عاوز هو عاوز زياده او في حاجه زياده قال البخاري في بعد ما راوه عنه قال مسدد كاسمه مسدد كإيه؟ اسمه مسدد فعلا يعني صحيح ا ل ك ن لما كتبت عنه بعض عن ان ل ج ر خ م س ي ح د ي ث ثانية ا فأتيت في رحلة ف و ج د ت ا ل ن ا س قد ا ج ت م ف ع ل ي ف من ا استطعت أ أخلص لي فقلت فقد أخذت لي نصيبي في فقلت فقد المرات ة ل والاخرى أخذت ل أ ل ا ص ت قال ابو خاتم قال كانها ت م المسدد في حديث ع يحيى صعيد ابن ا عبيد عن ل الدنانير ك أ ن ه ا الدنانير وقال في كلمه ة أبلغ كأنك ت س م ع ابلغ من ن ا ل ي ص ى الله طبعا عليه وسلم ل ي ب أ ما قيل في كلام عن رجل كانك ل م تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وغير واحد ماتت ثمان وعشرين ومئتي وقال الحافظ في التقريب ث ق ة حافظ يقال أ ن ه أ و ل من صنف المسند البصري وهو من ا ل ط ب ق ة العاشره ة الثانية ويقال اسمه عبد الملك ا بن عبد العزيز ومسدد لقب عيسى ابن يونس ا بن أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي ه ر من ن اليه ر عن ع وجده و في ا ل ن ص ر ة ب ص د ر هو عيسى ابن يونس ا بن ابي اسحاق السبيع ابو عمرو ويقال ابو محمد الكوفي سكن الشام ر أ ى جده ابا اسحاق السبيعي روى عن ابيه واخيه اسرائيل بن يونس وابن عمه يوسف ا بن اسحاق وابي اسحاق وغيره روى عنه ابوه يونس وابن عمرو بن عيسى وحماد بن س ل م ة وهو اكبر منه وعبد الله بن يوسف ا ل ت ن ي س ي ويسحق بن ر ه و ي ه ومسدد وابن المدين ي وغيره قال احمد و ب حاتم ويعقوب بن ش ي ل ة وابن خ ر ا ش ثقتون وقال عبد الله بن احمد س أ ل ت ابي ايما اصح حديث عيسى بن يونس او ابوه يونس قال لا بل عيسى اصح حديثا ف قال ل لو ت هو أخوه عيسى س إ ر ئ ي ق ابراهيم ل ل ا د لعيسى المتابعة س إذا كان هو أخوه فهو أخوه أ ح بن موسى ما أ ب ا ل ي من خالفني في ا ل أ و ز ا ع ما خلى ع ي س بن بن يونس قال محمد بن عويد كان عيسى د كان ع ي بن يونس إذا إلى الأعمش ينظرون إلى هديه الأعمش الذين الأعمش وكان النصاب الأعمش لا يطارقونه أتى ينظرون هديه وسنته قال ابو زرع كان حافظا قال الحافظ في التقريب كوفي بن هدر الشام مرابطا ثقه المامون روى عن سعيد بن جبير وابن ابي ملايكه وابي الزبير الملكي وعطاء بن ابي جراح وغيرهم روى عنه سفيان الثاوي وعبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس وابن ع ي ن القبض بن بكين و و ق ي بن الجراح و ج م ا ع قال ابن المدينه عن يحيى بن سعيد تركت اسماعيل بن عبد الملك ثم ك ت ب ت عن سفيان عنه اي ترك ك ت ب عن ر ج ن عنه قال ابراهيم بن عبد الله ا بن الجنيد عن يحيى ا بن معي ن ك و ف ي ليس به باس طبعا هو آفة ليس به بأس قال عباس الدوري عن يحيى ليس بالقوي وكذا قال النسائي قال البخاري يكتب حديثه يكتب حديثه حديث قال الحافظ ا ل م ز ل ي في تهذيب الكبال روى له البخاري في كتاب ر ف ع اليدين في الصلاه وابو داود والتلميذ وابن ماجه قال الحافظ في التقريب صدوق كثير الوهمي السادسه الرابع ب ومولى الزباي ل ك ي د ا م ش ك ل ل ة ا خ ر في ا ل حكيم د وده مدلث معروف. الصدور وهو محمد ي الاسدي ث معروف وهو مولاه ابو الامام مسلم م الحافظ الزبايث القرشي ل تدرس ابن ابن وهو و ل ى حكيم ا بن ح ز ا ن ابن اخت ع ا ئ ش ة ابن اخي عائشه رضي الله تعالى, تعالى. عنه وسعيد بن جبير و ع ك ر م ه روى عنه إ ب ر ا ه ي م بن ط ه م ا ن و إ س م ا ع ي ل بن عبد الملك و أ ي م ن بن نايد ويوب السفياني وابن عطاه وغيرهم ذكره ملك الرابع الزبير جادر أهل لهم محمد من أحفظ الحديث سعد يقدمني بن الطبق بن أبي السفيان عيينة عن كان عطا في قال إلى جادر أحفظ رهوم ق ا ل أ ح م د بن حنبل كان يوسف ياني يقول حدثنا أب ابو ل ز ي أ ب الزبيب أ وابو الزبيض الزبيب أ وابو الزبيب ت ا ن عن يحيى ن معين تقل وقال يحيى بن م ع ي ن و ا ل ن س ا ء و ج م ا ع ة ث ق ة و أ م ا أ ب و ز ر ع ة و ا ب و ح ا ت م والبخاري فقالوا لا ي ف ت ج به و أ خ ر ج له البخاري مقرونا بغيره لطبيعه الحال يعلى قال القضية قال الذهبي رحمه الله عيب على ابي الزبير ب أ م و ر لا توجب ضعفه و المطلق عن التدريس بعض الناس لما شافوا م ر ة بيوزن نشف ي الشرح السب بيوزن فهو بيوزن ب يقول ا ل ب ا ي ع ن ي أ ر ج ح يزن ويرجع ان تكبر فالنزاع الطب قال ف ت ر ك ت حديثه لهذه عشان يعني بس ايه اظن احنا ب كل المجتمع كلها يترك حديثه لان انت مش عاوز يرجح بس لان انت عاوز يحط ز ي ا د ة شو تخيل فقط لمجرد انه يعني قالوا ارجح الميزان يعني يوزن وارجح و د ه بدو لك على ان اصحاب الحديث كانوا في غ ا ي ة ا ل د ق ة والفرامل كان يعني في غ ا ي ة ايه ض ب ط مجرد فقط يقولوا يعني ايه كده الكيس ه د ي ة تنزل ش و ي ة لان يعني عشان نعرف ان الميزان حصل ت فتركت الحديثه تماما فطبعا وليس هي ا ل د ر ج ة التي يترك الرجل حديثها ولكن دل العصر على د ق ة ا ل إ ت ق ا ن والورع و أ ن ه م كانوا ي أ خ ذ و ن الحديث ع ل ى إ ل ا على ما ن م ك ن تقية و ر كان ل ب ع ض ي قالوا كان لا يحسن الصناعة ي س تقيا ع ج صلاته ا لا ل ح س ن ل طالب العلم يدل عليه سنته وتعامله وحياته التي تدل عليه وفي كله ص ن إذن سنته ا وحياته ع مشواره هي وفي قال البخاري عن علي بن ا ل م د ي ن ة مات قبل عمرو بن دينار ومات عمرو س ن ة ست وعشرين وماء قال عمرو علي و بن الحافظ ت ر م ي ذ في التقريب صدوق إ ل ا أ ن ه يدلس و من ا ل ط ب ق ة ا ل ر ا ب ع ة قال المزي ر و ا له ا ل ج م ا ع ة الى ان البخاري ر و ا له مقرونا بغيره أ خ ر ج ه ا ل ن س ا ء أ ي ض ا والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح و أ خ ر ج ه أ ي ض ا الباري وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم و أ خ ر ه الذهبي وليس كذلك و ر و ه أ ي ض ا ابن خ ز ي ن ة والبغوي و أ ح م د والحديث من ن ا ح ي ة الفطن فهو حسن من ن ا ح ي ة الحكم هو حسن وكما قال الشيخ الالباني هو حسن صحيح نزل على راي ابو عيسى التدميري ي و رحمه بين القضيطين ل س ن ن م للصحة الله تعالى حديث والحاكم حديث حديث والحاكم مسدد الثاني والبيهقي والبغوي الحديث الثاني حديث مسدد أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي والبغوي ابن ماجة ابن ماجة أخرج أخرجه والحديث سنده صحيح لشواهده ا ل ك ث ي ر ة رغم أ ن فيه راويين كما هو معلوم اسماعيل بن عبد الملك وابو الزبير المكي ولكن لشواهده ا ل ك ث ي ر ة فصح اسناد الحديث وهو بهذه ا ل د ر ج ة صحيح الاسناد والله تعالى أ ع ل ى ونكتفي ع ل ى و بهذين الحديثين في هذه ا ل م ر ة